بسم الله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر الله فهو ومن الله لا شريك الله يوم احد عن يمين يصل الى الجنه اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى اله في العالمين انك حميد مجيد اما بعد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ما وكل معادثات المدع وكل ذلك الضلالة وكل ضلالة ذلك أما بعد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيك لوانا كانت في السفر المدى كانت بدوغ المرام بكتابة وضيع الأحكام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بستام رحمة الله عليه في حديث حديثي في وعن أبي غريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثه فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه ابو الريرانه زي كويس اليوم انا جيتوا كبيكم بدي صلاه ترميتي هل يغلى ايه وا الخبر هذا لخو اا اوه لتقفلي استديره ثلاثه اذا قاعده دوت وبسطيش الشعب كمان ليه ايش بتقدر اني اوتوماتيكيا ايش شاف كبو امس امس تاعك كد با سي دار على ليدو ديال الغلابتي لكن الشيطان هي ديت يدي يعني النبي كان يشير خوتن هذيك هذا يديت على خشومي كبو كذا ليه غير شي حاجه كانت فيه هذه الالم هذا زعما كلو جوش طالعه كيتشاند له قال له واحد السيد يشنبال الشيطان على اذنه ايه كان اودسكي خواهی که آن نیجی است بیانی، دست دانوں، دست نیجی است بیان دانوں، آواش شیطان میگی لجی آنکه، آها؟ نه بالشیطان دوی ازونهی. نه آنیک درست نیست نبض. نیجی است بیانی خبر نه، خبر نه خبر نه، بیانی آنها حس. آه، آذربند کارت جنگ نه. آواه آم، آواه آم شی خودمیتی. ایرکارش، شیانی ألا خيشوم يعني بقولي هذا كذا عليه متفقون عليه متفقون على يوم ذلك بس ما أسمعك عليه يعني بخاري ومسلم بهمان لا مطريوات يعني لا لايف أوش أحمد اتفق امام أحمد كبارتي لايف عم نحليمو اتفق الإمام أحمد والمخالي ومستمر تجار أوش اذن أكر... او لم هر يعوده لا بس لا امره لان امر يجازي نشه لان يوري يجازيني على بارز بالضوابين موجود كان يستفيد الجدول الصحيح لاخره دفع المضارع من جمع لا السكون انتبه من نومي من غير ان ينبذ يرجع لا بخبري دواز نقيق بخلينا الخبال لا لا خش منامي يعني نومي نوم قال قولي قولي قولي تعالى؟ قوله في قوله تعالى قوله تعالى عن ابراهيم يا بني اني ارى في المنام ان يرجع في المنام كما يطلق على اسم الزمان المصوغ من الفعل ليدل على زمان الحديث هذه واشيا زمان قضيء و الزمان مكاني خوقي فوت النوم مستنكى على داري و هذهن هون في زمانا الشيطان قال اللغة في الشيطان قولا نقصها يا يشاف إن يعني بعد عن الحق تكون النون أصلية يقولونك أصلية أصلية صدق لي رجع يتر هذا يكتباني يكتباني لك أصلية إنك في تسمية كاتباني قولاني قولاني أول فنونة هي مثنان كثنية هي يكوناني يعني في المضالعة هي فنوني أفعل خمسة وحكذا ذلك أنا أجلسا إذا شطانين كي شطانين في الوقت ذلك فدائما يا كما يفعل. هذا اللي شطانة تكون منه أطلية الشيطان أنا يا يعقوب ألف كع ألف زياده حرود سألتموني سألتموني زيادة سألتمونيها سألتمونيها والقول الثاني أن اليا اصليه والنون زائده عكس الأول أقول يا يعقوب زيادة وهو من صار يسيط صار يسيط إذا هلك حجبه يلاقيه هذا ريا بيابيان دي او خرج من الحق قال من الحق الحق وقال جن جن اجراه ومسلمان يقال جني مسلم اما جني اذا خرج من الاسلام يعني اذا كفر فيكون شيطانا لا فش يفعل. لو أدهمود زنيش غير مسلم شيطانه. ما بزني مسلم يعني بإنسان مسلم لا بتجي شيطان. أو الأفضل خاصة لبو زني. لا فش يفعل. والشيطان من مخلوقات الله شرير شرير شفير شري... شري... شري... شري... مفسد. كل مخلوقات كانوا يقال يقوليها. فقال لهم ان لا يفعلها المفسد مفسد مفسد هو مفسد هو مفسد هو مفسد هو مفسد هو مفسد هو هذا هو مفسد هو صلى الله عليه وسلم مفسد صحيح مسلم هو مفسد ليس مفسد هو مفسد هو مفسد هو مفسد هو مفسد هو هو مفسد هو مفسد هو أو بينهم فلجة القيادة القيادة اسمها استفادة أيهما هو زوجتها شر شر لما تقول عشر مانع شر لك مانع لذاته شر لك مانع لغيره شر لذاته واجب ولله مثل الأعلى خلفي كل جهة كل ما إليكم صلما هي مسلمان هم يشرن لغيره كل عن اللي يعني نخوض ذكي أن نخ نخوض ذاتها لذاته شر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 أكبر المذكور وقت وقت وقت هذا من اللي بخايف يقوله ناجرينه معناه بخايف يقوله واحد الشياطين شيطان يعني وهو عالم غيب عالم إنه يراكم هو من حيث لا ترونهم أو تصابيني في فلاندية مثلا في باكستان اه اه نفرت له أن يتم كرك في ذلك وهو شيطان الظنة زني إن شاء الله عواسيا شيطان لسه شكل إخوين على دينياتهم أما لسه شكل إخوي شكل غير إخوي أبداً لديه أسر حيوانان أبداً لديه أسر شكل يعني يان يان يان أو يان يان الصد يجب أن يشاركين إن الله يزفرني صلى الله عليه وسلم كراط. كم تعتقد مان نفس الشيء يحوي اللي نادي من السفيرين يحوي يحوي ده أسفل هم أشكاله. معيشة مثلاً كتير هم هموي متك. لو لولا أن الكلاب أمة من الأمم لا ضقت ليها الا فقتل الأسود الدهيم ذو الرشاقه ف قال يا رسول الله ما بال اسودني الابيض قال الكلب الأسود شيطان ماشي اقول له خذني من النقطه دوام صد انا اكتفي شي لما الرب اغري إلا قياراتك لخيري داروا قياراتش بقت زميلي إلا سنبي س سياح حارض بنت. يقلك أنا لك أنا عرفي ذا بقولك؟ نوشاريوني بيقول عموس بسكي جيلابريم لا عرفي ويني بيقول أو نبي ده بس يني تيجي تشتريكم عرفوا ييجي تشتري حيوانات يعني كم؟ ونصيد راو أو أوجه دراسته. وسامينيا لبو حراسه ولا حراثة وزراعة في هو صيد في الخدمة. هل, هل لو الاو شيء اللي بدو سيء معلمة يعني غايه اولى حتى الصيق اج علمي هريت اج تفضيلك انت انا زفتك علمي نبي فوي اج رجلي يومر بقدم اج اولد نبي الراشد طيب وهو عالم الغيب عالم يشوف وغيب بما تقولوا غيب ما غيب على الإطلاق اي لا على الإطلاق لا الدنيا إلا روجك يا ولد نبي غيبة كمعنية تستي تستي يعني الله عليه وسلم لو ما هذا صحابي غيب نبوها الصحابة ديتني صحابي تابعي دي جانت ما معنية لو ما صحابي مخور سلي كواتا ابوني نعم هذا غيبة جنيه هذا الرجع الله لو بكيفية خلقين. شيء واذي خلقنا الكوا كونيا فما لا ذنس خوانا زمن كيفيه تصنيج دوس خياد وهم من ذريه ابليس لاوي لسوركه بالله إن الشيطان الرجيم ان وذريته أولياء من ذريته ذريتها يعني زيادة. أرقي ذني ذنين عمر يال يجلو يجرع يعني واردة واردة عمرها عمر صعوية يو ذات صعوية عمري وان وكوي منية او حد في صلى الله عليه وسلم او حديثة صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين الى سبعين وقل من يجاوز ذلك امتي من اه عمت منية لقادة كم كان يا ان يكون هذا المكان فهو على قيد ان يكون هذا المكان هو مكانه ويكون هذا المكان على مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو جعل الله لهم هو على هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه تشكلش. لحكمة فهو الله جل وعلا يقال بات يبيت يقال لا تبيت بيتك أي أدركه الليل وقضاه شيب سرها وأجج نام أو لم ينم نصبنا أو تبيت يشو انك يسكنه الذي قادر كان يبيس يعني معنى وقت يعني معنى و فزت في يعني شوي شوي مش بزورش وسكون الياء وضم الشين هو اعلى من داخله موشر لا يجولي. لا من الحديث فإنه يلف لفتالي الجديد كيف؟ بعض رواياتي قيدت هذا الإسكنسار عند الوضوء هل تقول الرواياتك؟ هل تقول أن الإسكنسارة خفيت؟ او لماذا كانت تخيل هذا؟ أولاً أنا سيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء فاولا نترك رجله الجديده وبعض الروايات اطلقت ولد جديد اهو اصلا ايه هو ايه الجديده يا خويا اصلا مش واد بنفسه شيء رزينه دزي شيء ومانه مزني فلان اوانا لنا على اساس دزي شيء على إطلاق نت سيدتين بعد زنيش ولا نقد فالأول الاستنسال ثلاثة أول استرواء سجل الاستنسال إن لم يصادف بالنوم الليلي وبوخون ما ما شيء مهم نعم ذلك فان فيها شبه شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستخارة من بيضها. فلا ما الحديث على مشروعية الاستنثار دروس السنة استنتاج قياسي رتبي بيانه لانه ورد بصيغه الارشاد الاستنصار يلزم الشاء يعني لو سكوا او ليس استنتاج ليس ذلك جزا بالله ما مش بس استنتاج بس كل شيء خاص صحيح بنوم الليل ما يعني ما يعني غالباً قضية قضية تأديت إذا لفظي تأديت لبوشمشة كما تسمعك من لفظي تأديت فإن البيوت لا تكون إلا من نوم الليل إلا لا نستني شونه بي ولأنه وقت جيزور ما ظنت الطول والاستغرق لبره ويحتاج زور لخانه طبعاً ذيك أنا